But I don't know the world, no me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 به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوميه سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم بني ومن يتع الله ورسوله ففدفاز فوزا لا بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه دلالة وبعض فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقول أوليه هذه الآية ختم الله تبارك وتعالى بها سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وافتتحها بقوله نحن نقص عليك احسن القصص فالقران الكريم حينما يقص على الناس احداث قصه مما وقعت في الزمن الاول نما يسوقه للعبره والعظه والعبره معناها التوصل بالشيء الجلي لمعرفة الشيء الخفي، فكأنك تعبر من شيء إلى شيء وفي قوله تبارك وتعالى في قصصهم إن كان الضغير كما يقول بعض المفسرين يعود على يوسف وإخوته ففي قصتهم من العبر ومن العظات ومن الدروس الكثير والكثير وقد تناولنا ذلك منذ سنوات على هذا المنبر بحمد الله تبارك وتعالى وان كان يشير إلى قصص الأنبياء قبل سورة يوسف وهو الذي عليه كثير من المفسرين ففي قصص عبرة لأولي الالباب وأولي الالباب هم أصحاب العقول الراجحة فاللب هو أجل شيء في الشيء واصحاب العقول السليمه الصحيحه هم الذين يعتبرون مما يمر عليهم من الاحداث وفي القصص القراني من العبر والعظات ومن الفوائد الكثير والكثير فمن ذلك مثلا القصص القراني كله يقرر عقيده التوحيد والاخلاص لله تبارك وتعالى القصص القراني كله فيه تثبيت لأقدة المؤمنين وكل نقص عليك من انباء الرسل ما يثبت به فؤادك فأنت عندما تقرأ سورة الأنبياء وتقف أمام هذا المشهد حينما يجمع قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على إلقائه في النار ولكن ولكنه لا يتراجع عن عقيدته ويثبت حتى أن الله تبارك وتعالى عندما تقرأ سورة طاهم وتقرأ قول السحر لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضنا أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا عندما تقرأ قوله لا ضيش وقد توعد عدم فرعون بالصلب والقتل وتقطيع الأيب والأرجل عندئذ يتنزل هذا الكلام على قلبك ضربا وسلاما فتثبت إلى الممات بإذن الله تعالى في قصصهم من الترغيب والترهيب وفي قصصهم من المواعظ عندما وعدوا موسى قوله ويعد نوح قوله ويعد هود وكذلك سائر الأنبياء أقوامه وفي كلامهم من معيات الكثير والكثير وكذلك من فوائد القصص القرآني بيران أن العاقبة للمتقين وأن أنبياء الله تبارك وتعالى الذين بعثهم الله تبارك وتعالى لأدعو الناس إلى توحيده لا يالا قوم من اممهم وأقوامهم وكانت العاقبه لهم من القصص القرآني قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وهي قصة طويلة ذكرها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة ولعل ذلك كما يقول بعض المفسرين لما في الشبه بين دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه موسى عليهما الصلاه والسلام ومن المشاهد التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه القصه نشهد نجاة موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه في سوره الشهراء يقول الله تبارك وتعالى واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرهمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون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 فانفلق فكان كل فرق كالسيد العظيم واذلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لال وما كان اكثرهم يني لما اصرف فرعون على غيبه وطغيانه بعدما اراه الله تبارك وتعالى من الآيات على يد موسى عليه الصلاه والسلام امر الله تبارك وتعالى موسى أن يخرج ومن معه من المؤمنين ببني إسرائيل من مصر وامرهم ان يخرجوا ليلا وهذا معنى قوله ان اسر العباد إنما انما يكون بالليل فأسر بعبابي إنكم يتبعون أو فالله تبارك وتعالى إليه أن فرعون وجنده سوف يتبعونكم ويخرجون وراءكم إذا خرجتم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين لما علم فرعون بخروج ليسا ومن معه أرسل من ينادي في المدائن ليحشر له الجند ويعد العدة لملاقات موسى ومن معه ويطمئن هؤلاء بأنهم لن يلقوا باسا ان هؤلاء الذين ستلقونهم شرهمة قليل طائفة قليلة لا وزن لها وإنهم لنا لغائبون ومع ذلك قد بلغنا منهم من الضيق ووصل إلينا منهم ما يبيضنا وإنا لجميع حاذرون نحن على حذر منهم ومستعدون له وفي قراءه وإنا لجميع حذرون بغير مد ومعنى مستعدون بالسلاح وإنا لجميع حاذرون قال الله تبارك وتعالى فاخرجناهم من جنات العيون أي كان هذا سببا في إخراجهم مما كانوا فيه من النعيم قال المفسرون كانت البساتين من تبة على شاطئي نهر النيل فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم أي وكذلك الكنوز من الذهب والفضه التي كانوا يكنزونها والمقام الكريم تلك القصور العالية الشامخة التي كان يسكنها الأمراء منهم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورفناها بني إسرائيل قال المفسرون بمجرة نجاة بني إسرائيل من فرعون وقوله رجعوا إلى مصر وأخذوا ما ترك فرعون وقومه من الأموال والمساكن قال الله تبارك وتعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوه المشرقين فأتبعوه المشرقين أي خرج فرعون وجنوده في طلب موسى فاتبعوهم وقت الشروق عند طلوع الشمس فلما ترى الجمعان راى كل جمع الجمع الاخر قال اصحاب موسى انا لمدركون قد احيط بنا فالبحر امامنا وفرعون وجنوده خلفنا واذا بموسى عليه الصلاه والسلام يقول لهم بمنطق واثق من ربه تبارك وتعالى كلا لن تدركم ولن يحاط بكم فان الله تبارك وتعالى وعدني الخلاص كلا إن, رب ان معي ربي سيهديه انها معيه خاصه لموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين إلا معية التأييد والنصر كلا إن معي ربي سيهديني فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطوب العظيم وقف تدفق الماء من هنا ومن هنا وصار كل فرك كالطود بالجبل العظيم وصار ما بينهما يبسا قال بعض الفسرين أنصر الله تبارك وتعالى ريحا فنفحت قعر البحر فصار كوجه الأرض وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى فأسر بعبادي فضل الله طريقا في البحر يبسا لا تخافوا بركا ولا تخشى وازلفنا ثم الاخرين قربنا قومنا فرعون واطمعناهم في, وأطمعناه في العبور وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين وختم الله تبارك وتعالى ذلك بقوله إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية آية عظيمة على قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته وعلى إرادته وعلى حكمته وعلى علمه إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين لقد كان هذا اليوم يوما عظيما في تاريخ بني إسرائيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود صياما يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قال هذا يوم عظيم أنج الله تعالى فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وفي هذه القصة وفي هذا الحديث من المعاني والوقفات اولا أن الصراع بين الحق والباطل صراع من قد وطويل وصراع قديم بقدم الإنسان الحق يتمثل في أولياء الرحمن والباطل ويتمثل في أولياء الشيطان وتتغير صورة الصراع من زمان لزمان ومن مكان لمكان فتارة بين المؤمنين والكافرين وتارة بين أهل الطاعة وأهل الفسوق والعصيان تارة يكون الصراع على العقيدة وتارة يكون على الأرض وتارة على غير هذا فهو صراع من طويل ولا يزال هذا الصراع إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها ولكن الباطل إلى زوال والحق إلى ثبات قال الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ذببا راضيا ولما يوقضون عليه في النار ابتواء حمية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل ضرب الله تبارك وتعالى مثلين في هذه الآيات مثلا مائيا ومثلا ناريا بين فيه بي سبحانه وتعالى فبات الحق وزوال الباطل ماء أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضية وكذلك مما يوقضون عليه في النار هذا هو المثل الناري زبد مثله ولكن هذا الزبد إلى زوال فأما الزبد فيذهب ضفاء أي يتقطع ويزول ويذهب وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزلد فيذهب غفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فمن على الباطل وانتفخ وانتفش عيشه فإنه إلى المحلال وإلى زوال وفي الايام التي ضربها الله تبارك وتعالى لعباده وامر انبياءه بأن يذكروا بها وهي ايام الله في الامم السابقه أكبر دليل واعظم شاهد على ذلك ثانيا قدرة الله تبارك وتعالى وانه يقول للشيء كن فيكون فهذا هو موسى عليه الصلاة والسلام يخرج انتثالا لأمر ربي سبحانه وتعالى ويخرج موسى عليه الصلاة والسلام ولا يعلم كيف ستكون النجاة لكنه يخرج طائعا يخرج مستسلما لامر ربي سبحانه وتعالى ومنى يوحي اليه ربه سبحانه ان اضرب بعصا كالبحر فانخلق فكان كل فرق كالقول العظيم انها ايه عظيمه باولي الالباب ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وانه يقول للشيء كن فيكون ومن ذلك حفظ الله تبارك وتعالى لاوليائه كيف حفظ الله تبارك وتعالى موسى ومن معه من المؤمنين وأجاه من سبحانه وتعالى من فرعون وقومه ومن ذلك أيضا اليقين بنصر الله سبحانه وتعالى قال موسى كلا إن معي ربي سيهديه ومن ذلك أن العاقبة للغتقين ومن ذلك أيضا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منهم فيه ان المؤمنين بعضهم اولياء بعض فاهل الايمان يوالي بعضهم بعضا وان تنائت بهم الاقطار وتباعدت بهم الديار وحال بينهم الزمان فنحن أولى بموسى من اليهود هؤلاء الذين تنكبوا طريقه وفارقوا شريعته فإن موسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يؤمنوا به الذين يجبونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف ويمناهم عن المنكر فنبينا صلى الله عليه وسلم مكتوم عندهم في التوراه والانجيل ومكتوم عندهم صفته انه صلى الله عليه وسلم ليس فضلا ولا غنيما ولا صفادا في الاسواق ولا يجازي بالسيئة السيئة وإنما يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فهؤلاء الذين فارقوا هذه المله التي كان عليها موسى ملة التوحيد ليس من موسى في شيء وإنما نحن أولى بموسى منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أولى بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي الأنبياء بني علات أمهاتهم شتى ودينه الواحد ونحن اولى كذلك بعيسى من النصارى الذين فارقوا مله التوحيد وعاشوا وما زالوا يعيشون على مله التشريك والتنديد نحن اولى بموسى لانه له فضل على هذه الامه الا تنكر امه محمد صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما مر به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وساله موسى عليه الصلاة والسلام ماذا فرض ربك على أمتك فقال فرض خمسين صلاة قال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى قال إني استحييت من ربي فكانت الخمسون صلاة كانت خمسا وكانت خمسين في الأجر كما قال الله تبارك وتعالى قد أنبيت فريضتي وخففت عن عبادي فله فضل على هذه الأمة لا ينساهم النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يقول نحن أحق بموسى منهم وفي هذا أيضا أن أحق لا يحتفى به ويحتفى ذلك اليوم الذي يرى فيه المسلم رايه الإسلام خفاقة وعلم التوحيد يرفرف على بقاع الارض لقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بفرح موسى وشكر الله عز وجل كما شكر موسى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ولكن هذا الاحتفاء والاحتفال توقيفي فلا يجوز لاحد أن يحتفل أو يحتفي بيوم من أيام تاريخ الإسلام وما أكثر هذه الأيام ما أكثر هذه الأيام التي أعز الله تبارك وتعالى فيها جنده ونصر دينه لأننا نستسلم لأمر الله ولأننا متبعون ولسنا متبعين فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صام النبي صلى الله عليه وسلم شكرا نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم شكرا كذلك من الفوائد أن شكر الله تبارك وتعالى على نعمه إنما يكون بطاعته وعبادته فهذه نعمة انعم الله تبارك وتعالى بها على موسى ومن معه ولذلك قال الله تبارك وتعالى قال امرا موسى وذكرهم بايام الله فقال موسى منتثل الأمر ربه سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فلما امره الله عز وجل ان يذكرهم بايام الله اي بنعمه وقيل بايامه اي بيوم نجاتهم وبيوم اهلاك فرعون وبالأيام السابقة في الأمم الخالية وكله صحيح فموسى عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم شكرا وكذلك عباد الله شكر الله تبارك وتعالى يكون بطاعته قال الله تعالى اهملوا آل داود شكرا وقليل من عباده يشكو فعباده الله تبارك وتعالى ابلغ شيء في شكره على نعمائه والشكر يقوم على قواعد الاول الخضوع للمنعم سبحانه وتعالى والثانيه محدته والثالثه الاعتراف بنعمته والرابعه الثناء عليه بها والخامسه ان تصرف نعمته فيما يحب سبحانه وتعالى كذلك من الفوائد تعويض الصغار على عمل الخيرات فان ذلك ادعى ان يشبوا على طاعه الله عز وجل في الصحيح تقول المضيع بنت معوج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وذات عاشراء من ينادي في قرى الأنصار حول المدينة من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح منكم مفترا فليتم بقية يومه قالت الربيع فكنا نصومه اي نصوم يوم عاشراء ونصومه صبياننا وكنا ناخذهم معنا الى المسجد فاذا طلب احدهم الطعام دفعنا اليه لعبه من العلم يتلذذى بها حتى ياتي وقت الفطار او الافطار ففي هذا الحديث يقول الربيع وقلنا نصور صبياننا فتصميم الصبيان رمز لتعويض الصبيان والصغار على الخيرات ضمن نعومه اظفارهم فان من شد على شيء شاب عليه ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حين امرنا ان نامر ابناءنا الصغار بالصلاه لسبع وان نضربهم عليها لعشر وان لم يجر عليهم القدم بعد لعل ذلك يكون دليلا على ما قلنا من تعويد الصغار على عمل الخيرات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقال والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن صيام يوم عاشراء فقال ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله الا هذا اليوم ولا شهرا الا شهر رمضان وفي روايه لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يطلب فضله الا يوم عاشوراء وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الباقية ومن أجل ذلك قال أهل العلم يستحب صيام هذا اليوم حتى كان بعض السلف يصوم هذا اليوم حتى في السفر وكانوا يقولون كما كان الزهري يقول إن رمضان له عدة من أيام أخر وأما هذا اليوم فليس له عده وقد نص الامام احمد رحمه الله على صومه كذلك في السفر وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صامع شراء ثم قيل له إن اليهود يعظلون هذا اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع ولكن نبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي العام الذي يليه حتى بقي ربه سبحانه وتعالى فكانت هذه سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم القوليه ان نصوم التاسع مع العاشر قال اهل العلم نصون التاسع والعاشر وهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نصوم العاشر وهذا أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم المسون يوما قبله أو يوما بعده وقال آخرون نصون يوما قبله ويوما بعده واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عاشوراء صوم يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية صوم يوما قبله ويوما بعده ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف ولذلك في السنه أن تصوم التاسعة والعاشر أن تصوم التاسعة والعاشر واليوم الجمعة ويوم التاسع من المحرم وغدا من نسيئة الله تعالى هو يوم العاشر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من حديث عبد الله بن عن أخت الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم لا تصوم يوم السبت إلا في افترض عليكم وقد قال نفر من اهل العلم وخالقوا بذلك جمهور أهل العلم من السابقين واللاحقين ومن السلف والخلف ان يوم السبت لا يصام تطوعا على النحال واما جمهور الولاء فلما مع هذا الحديث وقفات الوقفه الأولى قالوا ان بعض السلف من اهل الحديث يرى ضعف هذا الحديث ابتداء فالامام النسائي يقول هو حديث مضطرب والامام الطحاوي يقول هو حديث شاذ والامام ابو داود يقول حديث منسوخ والإمام مالك يقول كذب والإمام أحمد يقول الأحاديث الصحيحة بخلافه وكذلك الأثرم وفي ذلك إشارة إلى ما جاء في الأحاديث الصحيحة من صيام يوم السبت فيما لم يفترض الله تبارك وتعالى علينا صنعه فمن ذلك مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شعبان قالت عائشة يصوله كله وفي رواية يصوله كله, كله إلا قليلا ففي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي شعبان ولا بد أن يأتي يوم سبت في شعبان ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا يوم السبت وفي الصحيحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جواريه بنت الحارث وكان ذلك يوم جمعه فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقالت إن صائمة فقال هل أمس قالت لا قال اتصومين غدا؟ قال هو السبت قالت لا قال لها اذا فافطري ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا بد لمن يصوم يوما ويفطر يوما ان يوافق صومه يوم سبت وكذلك في الست من شوال وكذلك يوم عرفه وهذه الوقفة الثانية مع هذا الحديث واما الوقفة الثالثة فمن صح هذا الحديث من العلماء كالإمام الترمذي مثلا قال هذا الحديث معناه أنه يكره أن يخص الرجل يوم السبت بصيام ومعنى ذلك أنك تعمل إلى هذا اليوم الذات من أيام الأسبوع وتصومه لماذا لأنه يوم سبت فهذا هو الذي يكره له صومه هذا الذي يكره له صومه قال الإمام النووي رحمه الله والصواب الذي عليه أصحابنا أن يوم السبت لا يكره صومه إذا وافق عادة ومعنى ذلك إذا وافق يوم السبت يوم صيام أحدنا قد اعتاده فلا كراهة في ذلك وهذا هو الجمع بين هذا الحديث وبين سائر الأحاديث التي جاءت بالأمر بالصيام في أيام الله تبارك وتعالى ومن شهوره كشهر الله المحرم وقد قدمنا في قبة سابقة أن شهر الله المحرم صيامهم الأفضل الصيام بعد شهر رمضان ومن صام المحرم لا بد أن يسوم يوم سبت فلهذا اخوتي الأحبة احببت أن اندم على هذه المسألة لأننا سنسمع ولا بد من ينتحل هذا المذهب ويدعو الناس إلى الإفطار يوم عاشوراء وهذا أقول من قلة فقردي ولانه لم يقف على أقوال العلماء الاخرين فلذلك ينبغي أن ننبه على هذه المساله ايها الاخوه الافاده لا يقف عليكم كذلك ما يفعله الروافض الشيعة في مثل هذا اليوم من لطم الخدود وشق الجيوب وتعذيب النفس بالضرب بالسلاسل والسيوف والحبيب والسكاكين يفعلون ذلك حزنا على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم او على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين وهذا لا شك من البدع والدلالات التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وانما الحزن على من مات من المؤمنين اولياء الله الصالحين لا يكون التعبير عنه هكذا وقد أضى هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى وإنما هذا اليوم جعله الله تبارك وتعالى لنشكره سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان ونصوله كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم فأحرصوا عباد الله على صيام هذا اليوم غدا بمشيئه الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرع لنا في امرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت ومنها ومن الله اللهم اصلح لنا ديننا الليل هو عصمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم وفق رئيسنا وإمامنا إلى ما تحب وترضى وقل بما سيته إلى الدر والتقوى اللهم هي إلغوا البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه التي على وتعينهم عليه اللهم عليك بالمفسدين والمجرمين يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ننصر المصدعكين من المسلمين في كل مكان اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أكبر الله أكبار أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح قد قامت قد قامت ما أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.